وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ عَنِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً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 ادعوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم فلياتكم برزق منه هو يتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 وَقُلِ ٱعْسَٰىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ وَٱسْتَوَىَ عَلَىٰٓ أَهْلِهِۦ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ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 فَمَإِن شَاء فَ يُؤّ وَمَنْ شَاء فَيَكفُرُ إَّا أَتَدَناَا للِظَّالِ مِينَ نارًا أَحاطَذِ غَمْ سُرادِقُهَا وَإِن يَْتَغثُ يُغثُ بِمَا إِكَ المُهْلِ يَشوعوجوه بِسَ الشَّرَابُ وَسأَتْمُْتَ فَقَاط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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ على فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ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 وَإِذَا أُرِيدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشترك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله قلت ما شاء لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو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 وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى حُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 لِكِسْمِ الظَّالِمِينَ ابَدًا ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ أَعْمَادًا وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ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 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه قد بلغت من عذرا ثم طلب حتى إذا أتيا يا اهل قريتي استطعمى اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدعا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عني اجرا قال هذا فرط بيني وبينك سأنبئك بتأوي مما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين اعمرون في البحر فاردت أن اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يقخذ كل سفينة غصبا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 وأما من آمَنَ وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا نسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بَلَغَ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقرون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ميأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل, فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا